<تصفيق> الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فالحمد لله على وجود ا ل م ح ب ة في القلوب للفقه في الدين ا ل إ س ل ا م ي الذي معرفته ف ر ي ض ة على كل مسلم و م س ل م ة والتفقه في الدين سبيل المؤمنين من ذكور ا ل أ م ة و إ ن ا ث ه ا و أ ن ت ن سلكتن ان إ شاء الله طريق الخير ب ت و ج ي ه ا ل أ س ئ ل ة وسماع الدروس و ا ل ر غ ب ة في ا ل ت أ ص ي ل العلمي وهذه من أ س ب ا ب الفلاح بدليل قول النبي به يرد الدين قول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقفه في من و َ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ ن َ ا قاسم ٌَ والله ََُّ المعطي ِْ الله هو الذي يعطي خير الدنيا وخير ا ل آ خ ر ه والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ما اوحاه الله إ ل ي ه فسمى نفسه قاسما للخير الذي هو اساس خير الدنيا والآخرة وهو الشرع المطهر الذي أ و ح ا ه الله إ ل ي ه وبلغه ا ل أ م ة و أ م ر ه م به وتعبدهم به ورغبهم فيه بما لا مزيد عليه كما في ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة والمهم أ ن من ا ل أ ص و ل التي ينبغي أ ن ي ب د أ بها طالب العلم من رجل و م ر أ ة من المكلفين والمميزين م ع ر ف ة مراتب الدين ا ل إ س ل ا م الذي ت ع ب د ا ل ل ه به و أ و ج ب ه علينا ومراتب دين ا ل إ س ل ا م بينها ّ الله تبارك وتعالى في ا ل ق ر آ ن العظيم وبينها ّ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث, في حديث واحد وهو حديث جبريل المشهور فأما في القرآن الكريم في ف إ ن الله تبارك وتعالى قال إ ن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون وقال سبحانه إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م فلا دين غيره بعد ب ع ث ة محمد صلى الله عليه وسلم لا ي ه و د ي ة ولا ن ص ر ا ن ي ة ولا غيرها من الديانات ا ل ب ا ط ل ة حتى ما كان منها صحيحا بعد ب ع ث ة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا فيه ح ا ج ة ولسنا مسؤولين عنه ولو كان صحيحا بل ا ل أ م ة أ م ة محمد بعد ب ع ث ة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز ل أ ح د أ ن يتعبد ب م ل ة غير م ل ة ا ل إ س ل ا م ومن ادعى ذلك ادعى ب أ ن ه يتعبد ب ا ل م س ي ح ي ة ب ا ل ي ه و د ي ة ب ا ل و ث ن ي ة ب أ ي م ل ة من الملل التي تخالف م ل ة ا ل إ س ل ا م من ادعى ب أ ن ه يعبد الله بها فعبادته ب ا ط ل ة و إ ن مات على ذلك مات في النار خالدا مخلدا فيها وله وجل اللعنة من الله عز من إذن لا بد من ا ل إ ي م ا ن ب أ ن الدين الحق هو دين ا ل إ س ل ا م وحقيقته كما ذكرت لكم حقيقته هو التعبد بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العزيز و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة ولا دليل ولا برهان مع من يدعي ب أ ن ه على ا ل م س ي ح ي ة و أ ن ه ا دين صحيح أ و على ا ل ي ه و د ي ة و أ ن ه ا دين صحيح كل ذلك باطل وخير للنصارى ولليهود أ ن يعتنقوا دين ا ل إ س ل ا م فيرضوا ويفك رقابهم من النار وينجوا ب أ ن ف س ه م ويتركوا الهوس والبدع والضلال والدعاوى ا ل ك ا ذ ب ة و أ ن دينهم دين سماوي الدين الذي أ و ح ا ه الله إ ل ى موسى وعيسى ما كان منه كان صحيحا قبل ب ع ث ة النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به وما كان محرفا فلا خير فيما حرفه ا ل أ ع د ا ء و أ م ا بعد ب ع ث ة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجود لأحد يجود يتعبدوا أن يتعبد بما في ا ل ت و ر ا ة والانجيل ولا غيرها لا يجوز له ان يتعبد بها الا بالاسلام الذي جاء به رسول الاسلام محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي عليه صلوات الله وسلامه وآمن بها وعاش ن بها و في ظلها حتى يموت على ذلك على شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فلتكن عند كل مسلم ومسلما في بلاد العرب وفي بلاد الغرب والشرق فلتكن عندهم ق ن ا ع ة ويقين لا يتزعزع ولا يتزحزح ب أ ن الدين الذي تعبدنا الله به بعد أ ن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ما أ و ح ا ه الله إ ل ي ه من هذا الكتاب العظيم الفرقان الذي بين أ ظ ه ر ا ل أ م ة في هذا الزمان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ل ل ع ا ل م ي ن ن ذ ي ر ا فقال سبحانه ل ل ع ا ل م ي ن ولم يقول ل ل ع ر ب و إ ن م ا قال ل ل ع ا ل م ي ن و ا ل ع ا ل م ي ن كل ما سوى الله تبارك وتعالى من العرب و ا ل ع ج م والقاصي والداني والشرق والغرب والشمال ي والجنوبي من هذه ا ل أ ر ض قلت لكم ولكن إ ن مراتب دين ا ل إ س ل ا م هي ا ل أ س ا س العلم بها والعمل بمقتضاها هو أ س ا س هذا الدين العظيم و المراتب هي ثلاث م ر ت ب ة ا ل إ س ل ا م و م ر ت ب ة ا ل إ ي م ا ن و م ر ت ب ة ا ل إ ح س ا ن هذه المراتب شملت دين ا ل إ س ل ا م كله مرتبة الإسلام ولها خ م س ة أ ر ك ا ن الركن ا ل أ و ل ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله من لم ي أ ت ي بهاتين الشهادتين لا حظ له في ر ح م ة الله ومغفرته وليس هو من أ ه ل جنته ه و و ر ض ا ن بل من أ ه ل النار وبئس القرار إ ذ ا مات ولم يقل لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ويعمل بمقتضى ذلك أ ي بما دلت عليه لا إ ل ه إ ل ا الله وبما دلت عليه أ ن م ح م د رسول الله بما شهادة لا إلا دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وبما دلت عليه ش ه ا د ة أ ن م ح م د رسول الله صلى الله عليه وسلم و ب ق ي ة أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصوم والحج و س ي أ ت ي الكلام بحول الله وقوته في دروس قادمة على هذه في مفصلة الأركان على و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة م ر ت ب ة ا ل إ ي م ا ن ولها سته اركان ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل أ ي ا ل إ ي م ا ن بوجود الله و أ ن ه الحي القيوم و ا ل إ ي م ا ن ب ر ب و ب ي ة الله و أ ن ه الرب الخالق الرازق المدبر ا ل م ح ي المميت خالق كل شيء ومالكه ورازقه ومحيه ومميته وباعثه ومحاسبه يوم القدوم عليه في الدار ا ل ا خ ر ة وتوحيد أ ل و ه ي ت ه والمراد به إ ف ر ا د الله بكل ع ب ا د ة وحده دون سواه بدون شريك ولا نظير ولا مثيل وتوحيده ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى ل أ ن الله له ا ل أ س م ا ء الحسنى كما بين ذلك في كتابه فقال سبحانه ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا يعملون وله الصفات التي دلت عليها أسماءه صفه العلم و ا ل ح ك م ة والسمع والبصر واليدين والعينين و ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة و ا ل ع ز ة و ا ل ح ك م ة والعفو ن ا ل أ قرأ س م من ا التي القرآن ء وجدها ف ي س و ر ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م وفي ثنايا اياته البينات وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك و ب ق ي ة أ ر ك ا ن الايمان إ ي م ن ا ل إ ب ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل إ ي م ا ن بالكتب و ا ل إ ي م ا ن بالرسل و ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر و ا ل إ ي م ا ن بالقدر خيره و ش ر ه من الله تبارك وتعالى و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة م ر ت ب ة ا ل إ ح س ا ن وهي أ خ ص المراتب و أ ج ل ه ا و ا ل إ ح س ا ن فصره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله النبي صلى وسلم أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه أ ي ك أ ن ك تشاهده ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك و ث ا ن ي المرتبتان و ث ا ن ي المقامان ا مقامان ن ل ل إ ح س من الواجبات والاصول بعد الشهادتين ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة لها شروط يحتاج كل مسلم و م س ل م ة الى معرفتها ولها اركان كذلك ولها واجبات ولها واجبات مسنونات ولها مبطلات فلا بد من التعلم لهذه الموضوعات ا ل م ه م ة التي تتعلق ب ا ل ص ل ا ة و ل ن أ خ ذ ر ق ن ا واحدا من أ ر ك ا ن الصلاه ة و و الفاتحة قراءة فاتحة الكتابة ف ف ا ت ح ة الكتاب التي هي الحمد لله رب الشبع ح م د لله لايات التي امتن الله عز وجل بها على رسوله و أ م ت ه بقوله ولقد آ ت ي ن ا ك شبعا من المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم سور القرآن سوره ا ل ق ر آ ن م ئ ة و أ ر ب ع ع ش ر ة س و ر ة أ ف ض ل ه ا ف ا ت ح ة الكتاب وهي ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة فلابد من قراءتها ق ر ا ء ة ص ح ي ح ة أ د ا ء ه ا أ د ا ء صحيحا غير ملحون فيه والتعلم أ ي ض ا لمعانيها مهم فهي تشتمل على أ ن و ا ع التوحيد ا ل ث ل ا ث ة وتشتمل على أ ق س ا م ا ل أ م ة جميعا على أ ق س ا م ا ل أ م ة كلها ا ل أ خ ي ا ر و ا ل أ ش ر ا ر ففي قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين أ ي الثناء الجميل الثناء الحسن لله تبارك وتعالى هو الذي يستحقه على وجه الكمال والتمام والحمد ع ب ا د ة أ ض ي ف ت إ ل ى الله الحمد لله ولفظ ا ج ل ا ل ه الله هو العلم على ذات الله عز وجل دل على إ ث ب ا ت ا ل أ ل و ه ي ة لله وحده دون سواه فكل من توجه ب ا ل ع ب ا د ة لغير الله فهو مشرك كافر ومن توجه بالعبادات كلها لله الذي قال الحمد لله من توجه بالعبادات لله فهو المسلم حقا اذن دل هذا اللفظ الحمد لله على توحيد الألوهية النوع العظيم من أ ن و ا ع التوحيد توحيد ا ل أ ل و ه ي ة دل عليه قول الله الحمد لله ودل قوله رب العالمين على توحيد ا ل ر ب و ب ي ة ل أ ن الرب سبحانه هو المالك هو الخالق الرازق وهو المالك المتصرف في جميع مخلوقاته اوجدها من العدم ويميتها كما يشاء ويريد ثم يحييها للجزاء على الاعمال, للجزاء على الأعمال من خير وشر فمن يعمل مثقال خيرا يرى ذرة ومن يعمل مثقال ذ ر ة شرا يرى سترى أ ي ه ا العامل ما عملته كالدون في ص ح ي ف ة لا ينالها ا ل خ ط أ ولا التلف بل تكتب وتوضع في عنقك عند مفارقتك الدنيا وتبعث يوم ا ل ق ي ا م ة وهي في عنقك كما قال الله عز وجل وكل إ ن س ا ن الزمناه طائره في عنقه والمراد بالطائر العمل ما قدمه من العمل وصدر منه سواء كان عملا ظاهرا أ و كان عملا ب ا ط ل ا وسواء كان قولا أ و كان فعلا كل ذلك سيثبت في ا ل ص ح ي ف ة تثبته م ل ا ئ ك ة الله الكرام وان عليكم لك لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قال عز شأنه ما يلفظ من قول أي الا ب ن آدم ما ي ف ظ من قول ل إ لديه رقيب عتيد أ ي ملك حاضر مهيا ملك عن اليمين وملك عن الشمال ملك اليمين ل ك ت ا ب ة الحسنات وملك الشمال ل ك ت ا ب ة السيئات فلا بد من ا ل م ر ا ق ب ة والانتباه وحديث النفس بذلك والاستعداد لصالح العمل و أ ن ابن آ د م ليس مفلتا لا في د ن ي ا ولا في برزخه ولا في ا ل أ خ ر ى بل هو مسؤول هو في حياته ي ا ل د ن ومسؤول ي ة عن ع ا ل أ ا ل و م في حياته ا ل ب ر ز خ ي ة ومسؤول يوم الوقوف بين يدي الله الذي يجازي المحسن ب إ ح س ا ن ه ويزيده من فضله ويجازي ا ل م س ي ئ ة من جنس عمله عدلا منه و ح ك م ة وهو أ ح ك م ا ل ع ا ك م ي ن إ ذ ن رب العالمين دل على توحيد الربوبيه كما أ ن الحمد لله دل على توحيد ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ا ي ة بكاملها دلت على أ ن و ا ع التوحيد ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ س م ا ء الحسنى والصفات العلى فلا بد من ا ل ع ن ا ي ة بهذه ا ل س و ر ة ا ل ع ظ ي م ة ق ر ا ء ة لاياتها ق ر ا ء ة ص ح ي ح ة وتفهما لما دلت عليه من المعاني و إ ذ ا جئت إ ل ى آ خ ر ه ا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويتى ان في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ا ل ع ظ ي م ة تقسيم الخلق إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م قسم هم المنعم عليهم وهم الذين آ م ن و ا بالله وصدقوا البرسلين وقسم غضب الله عليهم ولعنهم وهم اليهود الذين أ ن ك ر و ا ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بها وحرفوا ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل بحسب أ ه و ا ئ ه م وشهواتهم وتلاعبوا بعقول الناس وجروهم إ ل ى الكنائس والمعابد ا ل ب ا ط ل ة بعد ظهور ا ل إ س ل ا م الحنيف الذي لا يسع أ ح د الخروج عنه لا إ ل ى ي ه و د ي ة ولا إ ل ى ن ص ر ا ن ي ة ولا إ ل ى ت و ر ا ة ولا إ ن ج ي ل ولا زبور ولا أ ي م ل ة من الملل أ ب د ا فعليكم الفهم وعليكن الفهم لهذا ا ل أ م ر وهؤلاء الغرب الذين أ ب و ا من الدخول في ا ل إ س ل ا م إ ن ماتوا على ذلك فهم وقود النار وبئس القرار خالدين فيها لا يموتون فيها ولا يحيون بل كما قال الله كلما نضجت جلودهم أحرقتها فالحمد النار قيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فالحمد لله يعني على ن ع م ة ا ل إ س ل ا م والرضا به والعمل به والكفر بما س و ى ل أ ن كل ما سوى ا ل إ س ل ا م فهو طاغوت و إ ن ادعاه أ ص ح ا ب ه أ ن ه دين فهو دين باطل وكذب ودعاوى كلها ب ا ط ل ة فمن لم يؤمن ب ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم ويعبد الله بها فهو من أ ه ل الكفر إ م ا أ ن يكون على م ل ة اليهود الذين ذمهم الله عز وجل ولعلهم غضب عليهم و إ م ا أ ن يكون من النصارى الذين يطلق و ا على أ ف ف س ه م المسيحيين أ ت ب ا ع المسيح بن مريم المسيح بن مريم عبد إ ل ه ا واحدا والنصارى يعبدون آ ل ه ه الهه م ت ع د د ة ولو ادعوا ب أ ن ه يعبدون إ ل ه ا واحدا النصارى بعد ب ع ث ة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا برسالته و أ ن ا هي الحق لا حظ لهم في ر ح م ة الله ومغفرته إ ذ ا ماتوا على ذلك إ ذ ن القسم ا ل أ و ل القسم المنعم عليهم وهم الذين آ م ن و ا بالله وصدقوا المرسلين من ذ ر ي ة آ د م إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وقسم مغضوب عليهم وهم اليهود ومن عبد ب ع ب ا د ة اليهود والتحك بهم وقسم ضالون أ ه ل جهل وضلال وهم ن ص ا ر ى الذين أ ط ل ق و ا على أ ن ف س ه م المسيحيين تلاعبت بعقولهم الشياطين فضلوا ضلوا عن سواء السبيل فسماهم الله ضالين والضالون أ ي ض ا مغضوب عليهم كاليهود ل أ ن ه م لم يؤمنوا ب ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم فعلى السامعين أ ن يتفهموا جيدا لهذه ا ل أ ص و ل و أ ن يتعرفوا على ا ل إ س ل ا م بجد وعزم أ ك ث ر من جدهم في ط ل ب ا ل م أ ك ل والمشرب والمسكن ووسائل ا ل ح ي ا ة الدنيا فهي م ن ق ر ض ة و ز ا ئ ل ة ونحن زائلون عنها وقادمون على الله ومسؤولون عن الدين لا عن الدنيا و إ ل ى درس قادم إ ن شاء الله تعالى <تصفيق> ف ض ي ل ة الشيخ لا ي الا قليله ا ل ق و ا ل ا ق و ي في ف ل ت ن ا و ر م ذلك ي ظ ه ن م ت ق ب ه ا الثالث من ه ا ا ل ظ و ي ا هذا السؤال موجه من احدى ا ل أ خ و ا ت وفقنا الله و إ ي ا ه ن تقول إ ن ا ل أ خ و ا ت السلفيات عندهن قصور في الاجتماع على الدروس وقصور في التزاور و ا ل م ذ ا ك ر ة و ا ل ح ق ي ق ة أ و ل ا ن ه ن ئ ه ت ه ن ئ ة س ا ر ة ب ا ل إ س ل ا م وبالمنهج السلفي ل أ ن معنى المنهج السلفي الاعتصام بالكتاب و ا ل س ن ة على ط ر ي ق ة السلف الصالح فهم القرون ا ل م ف ض ل ة وهم أ ه ل العلم وكل علم وصل إ ل ي ن ا فهو بواسطته من م فضل الله عز وجل فنصيحتي بعد ا ل ت ه ن ئ ة لهؤلاء ا ل أ خ و ا ت أ ن ي ه تهتم م ت كل و ا ح د ة بسماع الدروس بحسب ا ل إ م ك ا ن و أ ن يتزاورن في الله ز ي ا ر ة ش ر ع ي ة ل ل م ذ ا ك ر ة ويبحثن في مجالسهن أ م ر الدين لا سيما أ ص و ل ا ل إ س ل ا م ويتواصين ا بنشر ما عندهن من العلم في النساء ا ل أ خ ر ي ا ت بحسب استطاعتهن وكذلك ن ص ي ح ة ل ل أ ز و ا ج وقد أ ك ر م ه م الله عز وجل ب ا ل إ س ل ا م وبالمنهج السلفي الذي هو على منهاج ا ل ن ب و ة ان يتزاوروا ايضا وان يتذاكروا وان يجتمعوا على الدروس التي تنشر وان يبتعدوا عما ينشر في هذه الوسائل من كلمات الانحراف وكلمات ك ل ل م ا ا ت المبتدعات التي تنشر ب و ا س ط ة هذه الوسائل والحرص كل الحرص على ا ل ع ن ا ي ة بما ينشر من تعاليم دين ا ل إ س ل ا م في أ ص و ل ه وقواعده وفروعه حتى يكونوا ا م ة ق و ي ة في إ ي م ا ن ه ا ودعوتها ونشرها ل ل إ س ل ا م فهم في جهاد في سبيل الله وقد علمتم ما عده الله للمجاهدين في سبيله من محبته ورضاه ودار كرامته التي فيها ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر سؤال هاني ما هي نصيحتكم للمشتخدمين نصيحتكم هي وسيلة ل ا ن ت ت ت ر ن ان وللدو خ ص النص ا ل خ و ا ت ن ص ي ح ة لمن استخدم هذه ا ل و س ي ل ة ان يستخدمها فيما ينتفع به ب ا ل د ر ج ة الاولى في دينه كالدروس ا ل ف ق ه ي ة والمحاضرات ا ل ع ل م ي ة والندوات كذلك وما ينشر ب و ا س ط ة الكتب والرسائل ا ل ن ا ف ع المفيده ان يحرصوا على ذلك كل الحل و أ ن يبتعدوا عما ينشر فيها من البدع و من ا ل أ ع م ا ل ا ل س ي ئ ة التي تتنافى مع أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ومبادئه يستطيعون أ ن يتصرفوا فيعدلوا عنها ويعزلوا ابناءهم كذلك عنها فتكون و س ي ل ة خير ش ا ه د ة لهم ونافعه لهم لا تكون ش ا ه د ة عليهم و و س ي ل ة شر تدمرهم تدمر ق اخلاقهم د وتدمر ه م أ ب و ا س ط ة ما ينشر من ا ل أ ع د ا ء الذين أ ت ي ح ت لهم الفرص ب و ا س ط ة هذه الوسائل ينشروا ما شاءوا من عقائد الرفض وعقائد التصوف وعقائد الانحلال والعياذ بالله و ا ل ق ا ب ي ا ن ي ة و ا ل ب ه ا ئ ي ة وغروب أ خ ر ى من المنكرات والمعاصي يبتعد عنها كل الابتعاد وهذا السؤال أ ي ض ا من ا ل أ س ئ ل ة ا ل م ه م ة تقول السائل ة يوجد الكثير لا يوجد الكثير لا يوجد الكثير من الثلاثيات وغالب النساء الموجودات من العوام التي ي س ت م ع ن ا إ ل ى المبتدئات ا ل م ج ب م ي ن فهل ي ج و ز لنا الجلوس معهم وكيف نتعامل ح ق ي ق ة هذا حاصل في كل مكان أ ن من النساء من هي م ت ع ل م ة اهتمت بنفسها وبدينها فاعانها الله على ذلك فصارت من أ ه ل العلم بالكتاب و ا ل س ن ة بقدر ما حصلت و أ م ا العوام من النساء فليس لهن عذر في هذا الزمان أن تبقى المرأة تبقى من العوام الذين لا يعرفون شيئا عن أ م و ر الدين بل لا يميز تميز ا ل و ا ح د ة بين أ ه ل ا ل س ن ة و أ ه ل ا ل ب د ع ة ف أ ه ل ا ل ب د ع ة لا خير في الاستماع لهم ا ل م ب ت د ع الحزبيين ك ا ل إ خ و ا ن ي ة و ا ل ت ب ل ي غ ي ة و ا ل س ر و ر ي ة و ا ل ق ط ب ي ة و ا ل ص و ف ي ة والخوارج وغيرهم غ ي ر ه م هؤلاء من أ ه ل البدع لا بد من السؤال عن شخصياتهم والابتعاد عن دروسهم ومن عنده علم منكن فعليها أ ن تبين ل أ خ و ا ت ه ا ا ل ت ي ينقصهن العلم الشرعي أن تبين ل ه الطريق ا الصحيح وعن من ت أ خ ذ العلم الشرعي ت أ خ ذ ه عن العلماء السلفيين الذين أ ه لهم ا الوزيز الذين فضل ل غضب ر ا س خ ة في العلم وعرفوا بالمنهج السلفي